بسم الله الرحمن الرحيم الاولى رمضان جديد انت تحتاج ان تبدا الطاعه محبه لله يحبك الله عز وجل ابدا فذكروني اذكركم ادعوني استجب لكم من اتاني يمشي اسيته غرله من تصدق صدقة من كسب طيب تقبلها الله بيمينه ادأ فقط انه اكرم من ان يردك ابدأ.